وهكذا المجاهد رزق الشهادة وفاضت روحه الطاهرة ورفعت شهادته وتم جهاده وترى في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا سلاما يا شهيد الناس اجل مجدا وساما وسقانا من سلع العز جاما وترى في سماء النصر برقا برقا يلقي على الدنيا سلاما وتاهدا في دروب الموت يسقي, الموت يسقي روضه العزم يجيدا وانت طام ثغرك الباسم لحن من إباء صاغ مع الموت حب وغرامات، وأرى كيف أن الدم يروي. يروي صعد الأمجاد نارا وضي راما. وبالمزمارها يا فيدى عينيك جيشا من ركام نكست راياته البيض هزاما يا فيدى جثمانك الطاهر شعب اسلم البغيك ما يهوازي ما ما وجهك الوضاء ما زال يرينا عاشقا قد ذاق بالعشق الحماما عاشقا قد تيه بره في داهن غير الموت لم يرضى وساما عمري العزم لاحت في رؤاه همة تسمو وأفعال تساما لم يرى الدنيا رياضا من نعيم واجنا نن يرتضي فيها المطامع بل سرى فيها كطيف من ضياء من ضياء لا ثم اسلمها الظلام وما لا تحلم منا دمت وبها الحوراء ذابت من حنين, من حنين ترقب الموعد شوقا وهو من رأى صبا عليلا مستهما ضم في الخلد عاشقا مستهما وبها الحوراء ذابت من حنين شديد من ترقب المواعيد شوقا ولهيا